معشر الشباب عدنا عدنا للامجاد للامجاد ركب البطولات الشداد يا اصفاد يا اصفاد معشر الشباب عدنا عدنا للامجاد للامجاد ركب البطولات الشداد يا اصفاد يا اصباج يا امل يكسر القيود بصبر وجلد تص بنا يادي يا الركب وخذ بالخطا للبطول عد بنا هيا نعد للوراتس بنا يادي يا الركب وخذ بالخطا والبطول عذبنا حينا عدل الورى حياتنا نذرناها في سبيل الله دعوتنا فديناها اسلامنا علينا حياتنا نذرناها في سبيل الله دعوتنا فديناها اسلامنا علينا شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد اني رأيت ركود الماء يفسده انساح طاب وان لم يجري لم يطبي اني رايت ركود الماء يفسده انساح طاب وان لم يجري لم يطبي يا فته الاسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام يردد ردد, ردد نداءي يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك يا فتى الإسلام يردد ردد نداءي شبابنا اليوم رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد والاسد لولا فراق الارض مفترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والاسد لولا فراق الارض مفترست وسهم لولا فراق القوس لم يصبي يا فته الاسلام جدد, جدد حياتك يا فته الإسلام ردد ردد نداءك يا فته الاسلام جدد, جدد حياتك يا فته الاسلام ردد ردد نداءك شبابنا اليوميه رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد معشر الشباب يعدنا عدنا للامجاد للامجاد انه ركب البطولات الشداد يا اصفاد يا أصفاد معشر الشباب عدنا, عدنا للامجاد للامجاد انه ركب البطولات الشداد يا اصفاد يا اصباجاء من يكسر القيود بصبر وجلد تص بنا يا حادي الركب وخذ بالخطا للبطول عد بنا حينا عد للورات بنا يا حادي الركب وخذ بالخطا للبطول عد بنا حينا عد للورات حياتنا في سبيل الله, الله دعوتنا فدينا اسلامنا علينا حياتنا نذرناها في سبيل الله, الله دعوتنا فديناها اسلامنا علينا شبابنا اليوم, شبابنا اليوم رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد شبابنا اليوم رجالنا في الغد رجالنا في الغد رجالنا في الغد